أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم إن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 قُلِ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ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 قالوا اننا طيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 ااتخذوا من دونه الهها ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين انني آمنت بربكم فاسمعون بِإِذْنِ دَخُولِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كَُّ مزِلين إِ كانتََت إِلَّا صَيحَةَ وَاحِدَةً فَإِذَاهُ خامِدُون يا حَصرَةً على العبَدَ مَا يأتهِم مِ الرسُولٍ إِللاا كانَوا بهِه يسَهْزون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 سُبَحانََّ خَلَقَأَزواجَكُن لَهَا مَِّ تُ بِتٌ الأأَْضُ وَمِنْ أَافُسِهِم وَمِنْ أَافُسِهِم وَمِن م دَ يَعَلَمُ وَآيَةٌ لَهُم الَّْلُ نَسلَخُ مِنهُ َّهَا غفَإِذَاهُ مُظْلِمُون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 مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنَسِلُونَ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 وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاننا يبصرون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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِوَاذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا إِنَّهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 فَسُبحان الذي بِيَدِهِ مَدَكُنتُ كلُّ شيءَيْ فَسُبَحَانَ الذي بَدِهِ مَدَكُنتُ كلُِّ شيءَيْ وَإلَهِ تُجَعون